وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا كَمَا يُؤْمِنُونَ Hvala što woman I'm fine, I'm fine. Thank you. فقد كان في قصص وتفصيل كل شيء